يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وإن كل بداعة ضلالة وإن كل ضلالة في النعم انتهينا والحمد لله من كتاب سجود القرآن ونبدأ في كتاب قصر الصلاة أو تقصير الصلاة باب كتاب قصر الصلاة الأصل حديث عائشة رضي الله عنها كما في صيح الإمام مسلم قالت أول ما فرض من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين ركعتين أول ما فرض على النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين ركعتين أي كانت الصلاة ركعتين فقط فلما هاجر النبي عليه الله عليه وسلم زيد في الحضر وتركت صلاة السفر على الأول إذن في هذا الحديث بيّنت عائشة بأن لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام نسخ الحكم وصار الحكم للصلاة بذل ركعتين زيادة أربع ركعات سواء كان في الظهر أو العصر وفي رواية عند الإمام أحمد فرد على النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة ركعتين ركعتين إلا المغرب إلا المغرب ثلاثا فهاجر النبي عليه الصلاة والسلام فزيد في الحضر وتركت صلاة السفر على الأول إذن معنى ذلك أن النبي لما هاجر زيد في الحضر الصلوات الموجودة الآن وتركت صلاة السفر أي أيما عبد أراد أن يسافر على الأول على الأول يعني ركعتين ركعتين إلا المغرب هي ثلاثة في السفر وفي, وفي الحضر وهذا في حديث عبد الله بن عمر أيضا في صيح الإمام البخاري وعند الإمام أحمد صلاة المغرب ثلاث صفرا وحضرا إذن هذا كان, كان أصلها اختلف الناس في قصر الصلاة هل هي واجبة أم هي رخصة مستحبة الصحيح في هذا باتفاق الصحابة أن قصر الصلاة فرض عين قصر الصلاة فرد فرد عين وكما قال عبد الله بن عباس من أتم في السفر كمن قصر في الحضر من أتم في السفر كمن قصر في الحضر فمن صلى العشاء مثلا في الحضر ركعتين باطلة كذلك من صلى العشاء في السفر أربعا باطلة لماذا؟ لأن فردها فرضها ركعتين وهذا كما قال ابن القيم رحمه الله عليه أمر النبي عليه الصلاة والسلام وعليه السنة العملية من النبي عليه الصلاة والسلام وعليه فعل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام واضح? فالنبي عليه الصلاة والسلام كما يقول ابن القيم في زاد المعان هو الذي قال صلوا كما رأيتموني صلوا كما رأيتموني أصلي فهذا كلام عام قال ابن القيم رحمه الله ولم يعلم أن النبي عليه الصلاة thoseasts أتم في سفر قط. لم يعلم أن النبي عليه الصلاة thoseben أتم صلى الظهر أربع أو العشاء أربع واضح أو العصر أربع في سفر هذا لا يعلم عنه عليه الصلاة lesb إذا سنته العملية مع كثرة أسفاره عليه أنه كان وقان pc وهو الذي قال صلوا كما رأيتموني أصلي وأما عن الصحابة فكثير متواتر عنهم وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما عند الترمذ والإمام أحمد وعند البيهاقي في سننه وأيضا قال هذا عبد الله بن عمر قال صلاة العيد ركعتان وصلاة الجمعة ركعتان وصلاة السفر ركعتان على لسان نبيكم عليه الصلاة والسلام قال عبد الله بن عمر بعد أن ذكر هذا أيضا مثل كلام أبيه عمر بن الخطاب قال ومن ترك السنة فقد كفر إذن عندنا كلام الصحابة فعل النبي عليه الصلاة والسلام إذن على أن صلاة الصفر هي إيه؟ أن صلاة الصفر ركعتان احتج من قال بأنها مستحبة بأن عائشة رضي الله عنها سافرت مع النبي عليه الصلاة والسلام والكلام اللي هقوله لك ده تسمعه كتير في الراديو تسمعه في في الراديو ده اذاعه القران الكريم ان عائشه سافرت مع النبي عليه الصلاه والسلام فاتمت وكان النبي يقصر اتمت النبي يقصر فقال لها احسنتي يا عائشة. فقالوا اذا النبي عليه الصلاه والسلام اتمت عائشه بين يديه واقرها عليه الصلاه والسلام قال شيخ الإسلام هذا كذب على عائش ليه لحكتين أولا هي التي هي التي بيانت أصل الصلاة فزيد في الحضر وتركت صلاة السفر على على الأول هل تخالف ما قالت وتركت صلاة السفر على الأول اثنين النبي عليه الصلاة والسلام قدامها يقصر وهو الذي قال صل كما رأيتمني أصلي وهي تتم يعني هل هذا يصح أبداً؟ لذلك دباب في علم الحديث قد يصحح بعضهم الإسناد ثم يقول لك المتن شاذ المتن شاذ وفهم الكلام إذن هذا أولاً الاحتجاج بأثر, بأثر عائشة اتنين الاحتجاج بفعل عثمان بأن عثمان رضي الله عنه حينما ذهب إلى مينة في الحد صلى أربعا ولم يقصر الصلاة صلى أربعا الجواب على هذا كما في مصنف عبد الرزاق من حديث عبد الله بن عباس يبين بن عباس السبب في ذلك وعند الإمام مسلم من حديث عبد الله بن الزبير يبين السبب في ذلك وأيضا عند الإمام مسلم من حديث عبد الله بن مسعود يبين السبب في ذلك أولا عبد الله بن سعود لما جئ له بعد أن صل عثمان أربعا فقيل له أرأيت عثمان قد صلى أربعا يبقى أولا معنى ذلك أنهم كانوا يعرفون مستقر عندهم ان الصلاة سفر ركعتين بولود عثمان أتم صلى أربعا فقال عبد الله بن سعود صليت خلف النبي عليه الصلاة والسلام ها هنا ركعتان يبقى أن صلت ورمين النبي محمد عليه الصلاة والسلام صليت وراه هنا ركعتين طيب يبقى أنت هنا بتعمل ايه المسلك المسلك هنا بأن قول الصحابي حج بالشرطين الشرط الأول ما لم يخالف نص الشرط الثاني ما لم يخالفه غيره اللي اتنين دول موجودين اللي دول موجودين قادي النص القول صل كما رأيتموني أصلي وآد النص الفعلي أن الصحابة رأوا ونصلوا على النبي عليه الصلاة في السفر ركعتين وأما مخالفة الصحابة فهذا عبد الله بن مسعود بل إن الصحابة جميعا خالفوا عثمان في هذه المسألة عبد الله بن الزبير لما قيل له ذلك قد أتم عثمان قال تأول عثمان تأول عثمان يعني إيه تأول عملنا دورة قبل ذلك في معنى التأويل أي عارض عثمان شيئا ما عثمان يحتاج بإيه بشيء ما لكن خد بالك من عبد الله بن الزبير إن اعتذر ليه ها؟ التأول عثمان لكن مع ذلك لم يكر قاله تأول لكن لم يكر فعل فهذا عبد الله بن الزبير عبد الله بن عباس في مصنف عبد الرزاق بيقول إيه وده نص غالي جدا قال إن عثمان رضي الله عنه لما صلى وأتم في منا إنما أتم خشية أن يراه الأعراب الجهل يعني فيظن بأن الصلاة ركعتين يبقى الأعراب اللي هم أصحاب البادية جهلة في الأحكام ما يعرفوش حاجة فيشوفوا أمير المؤمنين بيصلي ركعتين فظن عثمان فاعترض أمام عثمان أنهم سيقولون بأن الصلاة ركعتين إذن بعد ذلك كل واحد يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء كل ذلك يصلي ركعتين فهذا هو الذي تأوله عثمان فأتم هنا عثمان يبقى ابن عباس هنا بيبين عثمان أتم الصلاة ليه خش يا عثمان وخاف بأن الأعراب الذين في البادية في منا إذا رأوا عثمان يصالوا ركعتين بس خلاص نحن على كده بقى كنا اللي بنصالي ذا غلط مفهوم يبقى الصلاة إيه؟ الصلاة ركعتين فأتم عثمان لهذا الأمر أتم عثمان لهذا لهذا الأمر يبقى شفت كل دي الايه كل دي البيانات اللي فعل عثمان في كتاب الناسخ والمنسوخ لابي عبيد القاسم ابن سلام من اوائل الكتب التي تكلمت في الناسخ والمنسوخ يعني اول من صنف في الناسخ والمنسوخ قتاده قتاده صاحب انس ليه كتاب مطبوع أبو عبيد القاسم أبن السلام كتب كتاب أيضا في الناسخ والمنسوخ هو كتب فنون في علوم القرآن منها الناسخ والمنسوخ أبو عبيد القاسم أبن السلام لما بيتكلم في الناسخ والمنسوخ بيقوله الأحكام التي نسخت من الصلاة الأحكام التي نسخت في الزكاة الأحكام التي نسخت من الصيام الحج وهكذا لما جاء عند فعل عثمان رضي الله عنه قال ويتاول لعثمان عده امور ان عثمان اولا قد تاهل في مكه فظن أن من تزوج فهذه ارضه يتم فيها يبقى دي عذر ثاني اهو عثمان كان له زوجة في كان له زوجة في مكه فقال لك يبقى طالما الزوجه هنا يبقى هذه ايه يبقى أنا أتم خلاص كده الأمر الثاني بأن عثمان تأول بأنه إمام المسلمين فإذا كان إمام المسلمين يبقى كل مكان هي إيه هي أرض مش سفر ولا حاجة هي أرض فقال لك أتم طبعا ده ما ينفعش التأويل ده ما ينفعش أولا ما ننسبه لا ننسب هذا التأويل لعثمان لكن أبو عبيد بي بيعتذر لعثمان لأن عثمان صلى خلف النبي ع يسلام في من ركعتين لأن عبد الله بن عباس في مصنف عبد الرزاق قال صلى النبي ع ركعتان ثم صلى أبو بكر في السفر ركعتان ثم صلى عمر في السفر ركعتان ثم كان عثمان يصلي سنوات ركعتان فلما كان في من أتم لما؟ وراح ذكر بها مسئلة الأعراض خلاص كده الكلام ليه كل الاعتذارات لأن الأصل من الصحابي لا يخالف الأصل إن الصحابي لا يخالف لا يخالف إذا ظهر أمامه كلام كلام الله كلام النبي عليه السلام الأصل إنه ما يخلفوش لأن الله زكاهم مفهوم؟ لكن هنا بيعتذر لإيه؟ بيعتذر هنا للصحابي لكن الأصل عندنا أنها, أنها, ركعتها أنها ركعتها هذا ما كان في مسألة حكم وجوبها أن قصر الصلاة واجب فرض عين قال الإمام البخاري رحمه الله باب ما جاء في التقصير وكم يقيم حتى يقصر كم يقيم حتى يقصر يعني سافر العبد إلى بلد ما فكم يقصر من الأيام إذا كان في هذه البلد أولا مسألة أن يقصر كم يقصر من الأيام في هذه البلد ستجد فيها أقوال في هذه المسألة وكل بيحكي ما رآه من النبي عليه الصلاة والسلام يعني ستجد مثلا أنس يتكلم أن النبي عليه الصلاة والسلام مضى ستة أيام في مكة وفي رواية ثمانية أيام في مكة يقصر الصلاة ولما ذهب إلى ذو الحليفة قصر الصلاة حتى رجع هيجينا حديث عبد الله بن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قصر في تبوك لأخر غزوة للنبي عليه الصلاة والسلام في السنة التاسعة قصر تسعة يوم مفهوم طيب هل معنى ذلك ان بعد التسعة عشر ما ينفعش أقصر تعالوا معايا نشوف الحديث قال عن ابن عباس رضي الله عنه معا. قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم تسعة عشر يقصر تسعة يوما يقصر قالوا عن أنس رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين, ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة كلت أقمتم بمكة شيئا قال أقمنا بها عشر هذه الواية الثالثة أنها, أنها عشر خلاص يبقى الإمام البخاري عايز يأخذ أي من المسألة دي إن أقصى مده أقصى مدة مكثها النبي عليه الصلاة والسلام 19 يوم وهناك رواية أيضا 20 يوما إذن عايز يقولك أن بعد 20 يوم أو بعد 19 يوم يتم لو كان في السفر يتم لكن اعترض على هذه المسألة ابن القيم شيخ الإسلام المتهمية رحمة الله علي ليه قال لك أولا النبي عليه الصلاة والسلام لم يأتي منه نص بأن ما بعد ذلك يتم لم يأتي نص بأن ما بعد ذلك يتم خلاص دواح اتنين أن الصحابة رضوان الله عليهم كمثل عبد الله بن عمر مكث شهرين في بلدة ما وقيل إنها أذر بجان وهو يقصر الصلاة وجابر بن عبد الله كانت له حاجة في بلدة ما ظل يمكس ويقصر فيها أشهر حتى قضى حاجته ورجع يفهم الكلام؟ وعدد كثير من الصحابة فعلوا إيه؟ مثل هذه المسألة إذن معنى ذلك بأنه ليس هناك حد حد معين بعدها ما دام العبد في سفر فإنما يقصر ما لم يتخذ هذه البلدة وطنا فلا تسمى سفرا بعد ذلك ما لم يتخذها ايه وطن فلا تسمى بعد ذلك لا يسمى سفرا ما لم يتخذ هذه البلدة هذه صارت ايه صارت ارضا له, أرض له واضح الكلام فإن قال قائل طيب ما هو النبي عليه الصلاة والسلام مكة 19 يوما في, في تبوك الجواب على ذلك أولا الجواب الأول بأن النبي عليه الصلاة والسلام ما قال أن بعد ذلك تتم اثنين أن هذا جاء وفاقا لا قصدا جاء وفاق لا, لا قصد ما معنى الوفاق وما معنى القصد أولا النبي عليه الصلاة والسلام نذكر أولا التفصيل أو مختصر إحنا فصلنا هذه المسألة قبل ذلك يعني إيه الوفاق يعني إيه القصف فرق بين أن يكون الشيء جاء وفاقا كمثل أن النبي عليه الصلاة والسلام مثلا كان يصلي في مسجد في مسجدي فجاء حزيفة في مرة وجاء عبد الله أباس في مرة فراى النبي عليه الصلاه والسلام بيصلي فتوضا وجارح واقف جنبه بيصلي قيام الليل هل تاخد منها بان انا مثلا استدل بالحديث ده واقول لكم يا جماعه احنا النهارده عايزين نتفق ونصلي قيام الليل الجواب ما ينفعش تاخد منها ده ليه ما هو النبي عليه الصلاه يقال ان النبي عليه الصلاه والسلام ما ما قصد أمر هذه الجماعة وما أمر بها وإنما كان هذا الاتفاق في رمضان أما هنا جاء وفاقا أن ابن عباس رآه فدخل وقف بجوارك فجاءت وفاقا لم يكن... لم يكن قصدا لم يكن قصدا أنت شايفني بصلي في قيام الليل رحت متوضي وجيت وقفت وعدا صلنا وانت لكن أنا ملت لك إحنا في المكان الفلاني تعال عشان ايه نقف نصلي مع بعضه لم يكن مني قصد إنما هذا جاء ايه وانما هذا جاء وفاقا ففرقكم بين ما كان قصد وفرقكم بين كان وفاق بين كان وفاق النبي عليه الصلاه والسلام في غزوه تبوك 19 يوم أو 20 يوم هنا انتهى أمر الغزوه صحيح فوافق هنا أن انتهى أمر الغزوه في اليوم العشرين أو في اليوم ال لأن لو كان الغزوة استمرت أكثر من ذلك لجلس النبي عليه الصلاة والسلام لو كانت استمرت أكثر من ذلك لكان النبي عليه الصلاة يجلس أكثر لكن انتهى إلى التاسع عشر أو العشرين خلاص فالنبي عليه الصلاة والسلام أخذ الصحابة ورجع إذن كان هذا وفاقا لم يكن من النبي عليه الصلاة لم يكن من النبي عليه الصلاةふ come of قصدا لذلك مثلا جماعة بيقوا مثلا في المقابر لازم بعد كل ما يدفنه حد لازم يقوله موعظه لازم واحد يقوم ويتكلم ويقول موعظه على القبر هذه المسألة الصحيح فيها أنها بدعة أنها بدعة النبي عليه الصلاة والسلام دفن كثير من ابنائه صحيح وكثير من أصحابه عليه الصلاة والسلام بل لما دفن هو عليه الصلاة والسلام أو بكر عمر عثمان علي الصحابة ما يجيش في دليل ولا ضعيف إن واحد فيهم قام على القبر وقال موعظة الجواب لا وإنما احتجوا بإيه بأن النبي عليه الصلاة والسلام في صويح الإمام البخاري كان في جنازة رجل من الأنصار بينما هو جالس إذا أخذ عودا ينقط به في الأرض ويقول إن العبد إذا كان في انقطاع من الدنيا أكبل أن على آخرة جاءته ملائقة بيض الوجوه بيض الثياب إلى آخره فأخذ من هذا إيه الموعظة على القبر هذا لم يكن من النبي قصدا هذا لم يكن من النبي قصدا لأن النبي أولا لا ينطق عن الهوى لا يتكلم إلا بوحي وهذه من أمور الغيب فوافق أن جاء جبريل على النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المكان وما نتنزل إلا بأمر ربك والنبي لا يعرف الغيب بينما النبي عليه الصلاه والسلام في جنازه رجل الانصار فنزل عليه جبريل فاخبره بهذا بهذا الامر وكان ينزل عليه بالسنه كما ينزل عليه بالقران فاخبره بهذا الخبر فقال هذا الخبر اين في البقيع في البقيع لكن لم يكن من النبي عليه الصلاه لم يكن من النبي قصدا وانما هذا ايه وافق هذا الخبر هذا المكان لم يكن من النبي عليه الصلاه والسلام قصدا بهذا الخبر هذا المكان بدليل لو كان قصدا misterius يعملوا لو كان قصدا لكان أبو بكر يعملُه لكان عمر يعملُه لكان عثمان يعملُه لكان علي يعملُه لكان يعملُه المهاجرين الأنصار فش حد عمل أبداً موضوع ده لكن كان هذا إيه؟ وفاقاً لا قصداً وفرق بين أن يكون الشيء وفاق وفرق بين أن يكون الشيء قصد يЧي مثلاً لولدك يقول لك شون رأ순ت لك متقفش مع فلاンタاني قالوا والله إنا ما أقفتش معاه ده مكنتش قاصم ده أنا ماشي وقابلني ده اسمه إيه؟ وفاق صحيح؟ هل يلومه الأب؟ لا ما ينبغي أن يلومه لماذا؟ لأنه كان وفاق أما إذا كان قاصداً إنه هو يقابله يوقف معاه ويكلمه هنا يستحق اللوم صحي الكلام؟ حيبقى الأحكام في القصد وأحكام الوفاق هذي حتى يتعامل بها يتعامل بها الناس يتعامل بها الناس أفو. إذا ما فهمتش المسألة دي الفرق بين ما كان وفاقا والفرق بين ما كان قصدا دي من, من جملة علم الأصول في بيان ترجيح الأحكام والجمع بينهم لذلك من غير ما تفهم الأصل ده مش تعرف يبقى أي حاجة خلاص ينتهي المسألة لذلك مثلا يجي الجماعة في عيد عيد النصارى مثلا في رأس السنة فيجي يقيموا الليل كله في رأس السنة ليه؟ ويحتجوا بالأحاديث والآيات التي في قيام الليل ويا جماعة احنا كلنا هنجتمع النهاردة ونصلي عشان وعشان وعشان طيب هل ده ورد وفاقا حتى أو قصدا الجواب لا لكن يجي يقول لك طب هو النبي عليه الصلاه والسلام في غير رمضان صلى يا جماعه صلى ابن عباس وصلى بي مفهوم هو بقى مش هيفهم بقى لو فاقا ولا هيفهم قصدا ولا هيفهم حاجه هو جت كده يبقى نعملها كده مفهوم عشان كده الجماعه العوام يقول لك ايه يقول لك اللي فاهم بيريح صحيح طب لو انت مش فاهم يبقى اسال عشان افهم انا مش عارف وانا مش بداعي ان انا عارف السنة كلها يعني لكن شفت حاجة او حد انكر علي في حاجة او رأيت شيء انا ما عرفوش بسأل والله الشيء ده العبادة الفلانية دي انت عملتها لعل عندك سنة في المسألة دي افهم او انا لا ابادر بالانكار قبل ان اعرف هو انت عندك سنة في المسألة دي لكن كثير من الناس هي كده احنا عندنا شوفنا الحديث هكذا لا هو بقى طبعا مايفهمش لذلك احنا بتتكلم في علم, في علم من جملة العلوم التي ماتت وطلقها الناس بالثلاثة وقالوا لها ملكش راجعة مفيش راجعة ولا محلل ولا غيره لهو علم الأصول ده لهو كيف تعرف به مراد الشريعة مفهوم؟ بغير العلم ده أتفضل بقى تروح يمين وتخبط يمين وشمال الله مستعان زي إنسان نزل بعربية في مكانه ومش عارفه وراح فيه فيروح يمين بقى يروح الشمال لغاية مع البنزين يخلص منه وراح وقف مكانه ويرجع بلد الثاني يبقى فهمنا كده بأن فرق بين ما كان وفاقا وفرق بين ما كان إيه وفرق بين ما كان قصدا إذا 19 يوم دول أو العشر تيام أو الثمن تيام اللي في مكة لم يكن من النبي عليه الصلاة قصر إن ما كان بعد ذلك ها تتم وما كان قبل ذلك تقصره لا لم يكن من النبي عليه الصلاة وإنما هذه غزوة هذه, هذه غزوة فالأمر انتهى عند التسع عشر أو العشرين أو العشرين يوم لبه هذا جاء إيه جاء وفاقه هذا جاء وفاق فما ينفعش تاخد, منها ما ينفعش تاخد منها حكم وضحت المسألة كذا زي اين ييجي مثلا بعض اهل العلم فيقول لك الفخذ ليس بعور الفخذ ليس ليس بعور قال رأيت فخذ النبي عليه الصلاة والسلام في خيبر طيب دي غزوة خيبر يعني دي غزوة دي غزوة مفهوم في كر وفر دي غزوة زي مثلا حزيفة رضي الله عنه شوف المصايب السودة بقى واحد يحتاج بحديث حزيفة اللي هو في غزوة أحد خلاص غزوة أحد كان الأمر الأول للمسلمين فالنبيع السلام اتخذ أحد ساترا له وقال للجماعة اللي على الرماء ما حدش يتحرك الشاهد في أول الأمر فكر المشركون جريوا حتى سبو حرمهم قال حذيفه قال فرائيتهم يفر واني لارى خدم سوقهم خدم سوقهم وهم بيجروا انت عارف انت مش عارف الجلابيه ولا ايه مفهوم فممكن رجلها ايه رجلها بانت خلاص خدم سوقهم اللي هو الكعب قال فرأيت خدم حتى إني لأرى خدم سوقهن دي على إيه السرعة وهي بتجل فييجا واحد ضلالي يقول لك يجوز النظر للنساء ما هو حزيفة بيقول رأيته خدم سوقهن ده تعمل في إيه ده بقى ده أنا لو بإيه ده أنا لو بإيه ده أنا, بإيه ده أنا علقه على باب اللي اسمه إيه ده باب باب زويله أعلقك <تصفيق> شوف المصايب يقول لك ما هو بيقول رأيته خدم سوقهن طب يا مغفل في فرق بين الوفاق وفرق بين القصد لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تتبع النظرة النظرة فإنما لك الأولى وعليك الثانية لأن الأولى دي جات وفاق الثانية دي جات قصد الأولى دي جات وفاق خارج من بيتك لقيت في وش بتعمل ايه خلاص بصرف بصري النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن النظرة قال اصرف بصرك قال له اصرف بصرك لان النظر للنساء ده بي بي بيقطع القلب كده بيخربه بيفسده تماما بعمل كده زي الحاجة الحمضانة بيفسد القلب تماما واذا فسد القلب فسدت عليك كل جوارحك تماما فانت ماشي كده شطان قابلك في وشك خلاص بتعمل ايه خلاص بصر في بصر يبقى ده اسمه ايه ده وفاق جاء وفاق خلاص انا لا اقسم عليه لكن النظرة بقى الثانية ان تكون متعمدا قاصدا ان تكون قاصدا لذلك فهذا ايه يبقى خد بالك النظرة الاولى دي مش, مش مرة اولى طب ما انا مثلا قبلت شطانة في وش فعملت كده ايه شطان تاني ف... لا. بتعمل كده برضو اشتان ثالث يبقى انت لي تلات نظرات ولا لا يبقى انت عليك التانية برضو لا انما لك الاولى يعني كل نظر كان وفاقا لا عليك وليست عليك الثانية ولي وانما عليك الثانية التي هي التي هي قصد التي هي قصد يبقى في فرق بين حكم الوفاق بحكم الايه وحكم القصد مفهوم الكلام فهمت محمد وصلت المساله دي كويس يبقى ما يصح الاستدلال بان بعد كذا يكون في اتمام للصلاه لا لان الكلام عام في قصر الصلاه ما لم يتخذ العبد المكان صارت بلده له فهو في ايه فهو في سفر قال باب الصلاة بميناء قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بميناء ركعتين وأبي بكر وعمر أنت بالله عليك لو ما فهمتش قاعدة الوفاق والقصد دي. هتحل الإشكال ده الزيال يعني قاعدة اللي بينها شيخ الأسلام المتهمة دي الوفاق والقصد هتحل الإشكال ده الزيال هم? تسكتوا ليه? قول لي انت ما تشماش فاهم قائلة الوفاق والقصد. هتقول لي رد علي خلاص احنا مش, مش عارفين قائلة الوفاق والقصد. وقرأنا النبي عليه السلام مكس 19 يوم. 19 يوم? طب وليه مش عشر طيام? ليه مش عشر طيام? موانس? حكة بان النبي عليه الصلاة والسلام عشر تيه? طب ليه مش عشر تيه? خلاص يبقى ايه? ايه يجوز عشر. ويجوز برضو ايه? ويجوز تسعتاشر. يبقى اخر حاجة ايه? اخر حاجة تسعتاشر. ليه? للنص الموجود. دي اخر حاجة. يبقى انت كده هتاخد المسألة ايه? دائما على على مسألة تسعتاشر دي. ما ده ما كان بعد ذلك? يبقى ينبغي عليك ان, أن تتم. قال باب الصلاة بميناء قال عن ابن عمر قال صليت مع النبي بميناء ركعتين وأبي بكر وعمر ومع عثمان صدرا من إمارته ثم أتمع يبقى عثمان كان بيعمل إيه؟ كان بيقصر الصلاة يبقى كذا كلام ابن عباس ايه كان صحيحا انه عثمان كان كان بيقصر صحيح لكن ابن عباس قال لك ايه قال بأن عثمان خشية بأن الأعراب يظنوا بأن الصلاة ركعتين الأعراب اللي هم مين اللي هم في البادية اللي كانوا في البادية مفهوم دول يعني ما يعرفوا الأحكام الشرعية هيشوف عثمان بيصلي ركعتين هيخليها ركعتين قلت لك كنا بنصلي على كده غلط بقى. تقول لي العشاء أربعة وكلام ده هو شاف عثمان بيعمل كده فيعمل اين هيصلي ركعتين خلاص قال ثم أتمها وأنت تعرف بأن خير الهدي هدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام قال عن حارثة ابن وهب رضي الله عنه قال صلى بنا النبي عليه الصلاة والسلام آمن ما كان بمن ركعتين وعن ابن مسعود رضي الله عنه لما قيل له صلى بنا عثمان ابن عفان رضي الله عنه بمن أربع ركعات استرجع يسترجع عبد الله بن مسعود يعني انا لله وانا اليه راجعون لما قيل لعثمان لما قيل لعبد الله بن عثمان اتم بيقول ان لله وانا اليه راجعون كانها ايه كانها مصيبه ليه بمجرد ضياع سنه كانها مصيبه عند الله بن مسعود قال ان لله وانا اليه راجعون ثم قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنا ركعتين وصليت مع أباكر رضي الله عنه بمنا ركعتين وصليت مع عمر رضي الله عنه بمنا ركعتين فليت حظ من أربع ركعات ركعتان متقبلتان أنت مش ملاحظ أنه ما أنكرش على عثمان صح الكلام كده لم ينكر على, لم ينكر على عثمان في الملأ كده إزاي تعمل كذا وتعمل كذا صحيح فهذا يبين بأن الصحابة مع أنها إيه؟ في مسألة قد تظن يعني في مسألة مسائل الصلاة ولكن مع ذلك لما قيل العبد الله المسعود عند الإمام مسلم ألا تنكر على عثمان قال الخلاف شر الخلاف شر فليت حظي حظي يعني نصيبي من الأربع ركعات إيه؟ ركعتان متقبلتان الحظ هو النصيب كما قال عمر لحظ في الإسلام لمن ترك لمن ترك الصلاة قال في كم يقصر الصلاة يبقى فهمنا كده المسألة اللي فاتت هنا هنتقل لمسألة ثانية المسألة الماضية بأنه ليس هناك حد إيه حد معين لا في الإتمام بعد هذه الأيام ولا حد معين فيما هو السفر وإنما كل ما سمي عند قوم سفر فهو, فهو سفر لذلك النصوص الشرعية في الكتاب والسنة يقول الشيخ الإسلام لم يأتي هناك نص في أنه بعد كذا يقصر العبد ولم يأتي نص بأنه بعد يوم كذا يتم العبد صحيح؟ طيب يبقى هنا ينظر إلى, إلى الاسم الشرعي الاسم الشرعي ايه هو الاسم الشرعي قصر الصلاة اسم قصر الصلاة في السفر يبقى الاسم الشرعي ده هو الذي يأخذ منه الحكم فما كان عند قوم سفر فهو عندهم سفر فيقصر العبد الصلاة الصلاة فيه لذلك الشرع اما ان يأمر بامر ويحدد ذلك الأمر اسمه واجب محدد اسمه واجب؟ محدد يعني إيه واجب محدد؟ أمرك بالصلاة ولها أوقات ولها بداية كذا ولها في الرقوع كذا ولها في الأذكار كذا يبقى ده أمر وحدده لك الشرع وقد يأمر الشرع بأمر ما؟ فهم. ثم يحيل الشرع الى امر الكيفيه الى العرف فيسمى امر بالاحاله وده يبين لك برده ان الشريعه دي صالحه ومصلحه لكل زمان ومكان يعني مثلا نفقه الزوجه واجبه ولكم عليهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف نفقه على الزوج ايه على لكن هل جاء في الشرع أنك تنفك عليها كم لا ما جاش عشر جنيه عشرين جنيه خمسين جنيه ما جاش صح كذا كلام لكن ايه ولكم عليهن رزقهن وكسوتهن ايه بالمعرف بالمعرف لذلك لما جاءت زوجة أبي سفيان هند قالت يا رسول الله إن أبي سفيان لا يوفيني حقي هل لي أن آخذ من حيث لا يدري قال خزي ما يكفيكي خزي ما يكفيكي وولدك بالمعروف يبقى إيه هو المعروف؟ أي ما يكفيها صحيح كرامك هذا؟ يبقى ما هو المعروف اليوم مثلا في 2019 اللي احنا فيها دي؟ ما هو المعروف؟ ما؟ ما يكفيها فإذا كان معه أكثر وأعطاها أقل ما يكفيها هذا حرام عليك يجي مثلا واحد اخ يقول لي ما فيش دليل مفهوم هو, ع... هو عايز ما... ما يصرفش اصلا يعني. لكن لما فيش دليل في ال... في المساله مفهوم هنا امر اسمه امر بالايه بالاحاله خذي ادي امر ثم احال اليها ما يكفيكي صاحي الكلام يبقى هنا لو واحد مثلا في زمن مثلا كيلو طماطم ب جنيه في... ومتجوز واحده ثانيه في الزمالك كيلو طماطم ب 20 جنيه ومتجوز واحده تالته في كيلو طماطم ب جنيه خلي متعلقش عليا علق شعره علي. جنيه خلاص فيسال مثلا ايه واحد اعمل ايه مع الثلاثه دول اديهم فلوس واحده انا حق مال واحد الجواب لا في له سوي بينهم لو ما سويتش بينهم هتظلم ولابد من التسوية والله أعلم <تصفيق> عرف أنت الكثة دي درج الجاهل درج الجاهل لأن الأصل أن يعطي ما يكفي كل امرأة في مكانها هو خد دي من الزمالك عايشة في الزمالك فاهم الكلام كده هو خدها من هناك يبقى لازم يعطيها ما يكفيها هناك مش ما يكفيها ببتاعة أوسين هي هناك عندها جنيه. يبقى هنا يعطي المال ما يكفي في كل use paint metal use, think it to itself. You should do it there. Why is this? fitting of threerenees. Now, Therefore, change plastic, and make it moreュ Increasing AA than 100 regime. You should use any size for every place. Again, when you make sex workers' income pour it, would you prove it a chance? If you give someone aränist around the noir, it would be more than a state. ولا تؤت السفهاء ولا قال قتدهم النساء حيلو التفسير ده حيلو ماشي معاك قالهم النساء ده اسم تفسير بالتضمن أن يدخلون في جملة السفهاء والسفيه هو الذي لا يحسن التصرف ده تعريف السفيه السفيه هو الذي لا يحسن لا يحسن التصرف ما يحسن التصرف مفهوم الكلام كده؟ يبقى هنا ده اسمه أمر بالإيه؟ أمر بالإحالة طيب الشرع أمر بقصر الصلاة فين؟ في السفر يبقى أعطى اسم اسم سفر بنى عليه حكم صح كذا كلام؟ فكل اسم قرن به حكم فلا يزول ذلك الحكم حتى يزول ذاك الاسم مسح النبي على الجوربين فكل ما يسمى جورب من صوف من جلد من, من أش مش اسمه شراب يبقى أمسح يبقى أمسح عليه ليه لأن النبي عليه الصلاة أطلق الإسم والأحكام على على الأسماء فلا يزول ذلك الحكم حتى يزول ذاك ذاك الإسم كويس جدا يبقى خدنا بقى إيه بقى من الدوش اللي دوشت هل يقول لها بأن ما كان عند قوما سفر يبقى ده اسمه سفر يبقى مكروم به حكم القصر عندكم اسكندرية هنا سفر كويس جدا يبقى هنا إيه القصر أهل اسكندرية عندكم هنا سفر آه سفر بيقول لك راحين مش عارف من سفرين كذا اسمه سفر عندنا هنا العاشر من رمضان سفر لا ما يسمى سفر خلاص. النبي عليه الصلاة والسلام قصر الصلاة في الزلح ليفة في الزلح ليفة اللي هي أبيار علي وبينها وبين المدينة حوالي ستة, ستة برد يعني حوالي كده أقول من 16 ل 17 كيلو من 16 ل 17 كيلو وداخلين في 18 كيلو واضح الكلام؟ ده الجماعة الليقول لك 82 كيلو 82 كيلو ما يصح فيها حديث قط مطلقا بعد 82 يبقى ايه يكسر قبل 82 يتم يعني حتى ما تستطيع ما تستطيع ضبطها ضبطها يبقى هنا ما سمي عند قوم سفر يكسر المرء فيه ليه لان احكام الشرع مبناها على القاعده دي كبيره جدا الاحكام مبناء على الاسماء دي قاعدة كبيرة جدا فاذا قرن الشرع باسم حكم فلا يزول ذلك الحكم حتى يزول ذاكى ذاكى الاسم انت بتاكل كبدة ولا لا كبدة الكبدة دي اصلا اصلها دم اصلها دم متجمد صح كده كلام طيب انت لما بتيجي تاكل بتقول ده دم لا انتقل الاسم خلاص ما صار اسمه دم استحال إلى, الى, الى, الى شيء آخر اسمه كبد لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال ايه أحل لنا ميتتان ودمان فأما الدمان الكبد والطحال معين قال تعالى حرمت عليكم ناتة والدم لكن لما قال أحل لنا ميتتان ودمان يعني كان أصلهم أصلهم دم لكن استحال الاسم خلاص صار اسمه كبد فأخذ حكم آخر من بين فرس ودم لبنا خالصا اللي بيرضعه ده أصله كان دم وتحول بقدرة الله إلى أن يكون لبنا لذلك البنت البكر لا ترضع لذلك الأحناف بيحبوا درب الحاجات الغريبة يقول لك لو أن بكر أرضعت طفلا خمس رضعات. خمس رضعات ارضعته يحرم عليها وتكون ام من رضاعه هي البكر بترضع اصلا <تصفيق> على طب يعني هي البكر بيجي لها لبن <تصفيق> مش اللي بقى انت هتوصل لها لبن بقى طب ليه طرح السؤال اصلا مفهوم <تصفيق> هو طرح السؤال مفهوم يبقى انت ايه صار إيه؟ صار لبن خلاص أخذ حكم تاني خالص أخذ حكمة تاني المية دي مثلا كانت مجاري تحطي لها مش عارف كولور وصافه كلامنا الصافه ده قديم قاوم تحطي لها الحاجات دي بعد كده طلعت لك مية تتوضأ منها وتغتسل ولا لا خلاص استحال الحكم استحال الاسم اللي هي المية الناجزة إلى ماء تاني خالص اسمه ماء طهور صح الكلام؟ فبتدي له حكمه بتشرب مية المية دي طهور تشربها وما فيش ديئتين تروح وتتبول البول ده نجس مع انه هو هو نفس المية بس ده كان لي حكم وده لي حكم تاني وده لي اسمه وده لي اسم تاني واضح الكلام قال الإمام البخاري رحمه الله يبقى فهمنا كده بأن ليس هناك في الشرع حد معين أنه بعد الكيلو ده يقصر أو حد معين ان بعد اليوم ده يتم وإنما ما كان العبد في سفر فإنما عليه أن يقصر حتى يقضي حاجته ويرجع ما لم يتخذ هذه البلدة وطناً قال الإمام البخير رحمه الله في كم يقصر الصلاة يعني المسافة في كم يقصر الصلاة قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة أي ليس معها محرم إيه وجه الاستدلال في الحديث للإمام البخاري؟ أولاً الإمام البخاري ساق الحديث ليه؟ بيقول في كم يقصر الصلاة، يعني المسافة ما هي المسافة التي يقصر بعدها الصلاة؟ خلاص؟ كويس، ثم ساق حديث أبي هريو، فين بقى وجه الاستدلال؟ ها؟ أركز بس يا عمر، أركز معي، أهم شيء في طالب العلم أنه يركز في وجه الدلالة، البخاري دلوقتي بواب، باب، في كم يقصر الصلاة؟ يعني إيه؟ إيه هي المسافة اللي بعدها أقصر الصلاة؟ خلاص كده؟ كويس جدا، إحنا كده فهمنا ترجمة البخاري، الحاجة الثانية بقى ايه هو دليل البخاري اللي استدل بيه ان بعد كذا يقصر اللي هو حديث ابي هريرة ده يحلم رأيض الثمن بالله وليوم الاخر ها. يبقى الحديث ده عايز ياخذ منه ايه ثانية ها. حكم ايه ماشي فق. بعد قد ايه يقصر مم. ليه ما هو الحديث هو سفر يوم, وليلة. سفر يوم وليلة يبقى البخاري هنا لما احتج بالحديث يريد أن يقول بأن بعد مسيرة يوم وليلة يقصر, يقصر العبد خلاص كده طيب أولا ترجمة البخاري ثق البخاري صح كلام وفي فرق بين استدلال البخاري وفيه فرق بين الدليل الذي يسوقه البخاري لكي تتفرق من المسألة لما أقول لك قول البخاري هنا ليس بحجة ليس الحديث الحديث صحيح لكن استدلال البخاري. استدلال البخاري كغيره من أهل العلم قد يصيب وقد لكن الخبر الذي ينقله إنما إسناده فهم الكلام يبقى احنا ما نتكلمش في الخبر نتكلمش في الخبر نتكلمش في الاسناد لكن بنتكلم في الاستدلال هل يصح الاستدلال بان بعد مسيره يوم وليله يقصر الجواب طب تعال نشوف تعال نشوف الحديث ده ثيق بعده اثانيد اولا في مسيرة يوم وليلة يبقى بعد الاستدلال أنه بعد يوم وليلة يقصر صحي كلام؟ ده اسمه عند علماء الأصول إيه؟ بمفهوم العدد اسم مفهوم؟ مفهوم العدد العدد لا يؤخذ منه مفهوم العدد لا يؤخذ منه؟ لا يؤخذ منه مفهوم يعني مثلا ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم خلاص الحالف على سرعته بالحلف الكذب والمسب والمسب الاذاره والنمام حديث ابي ذر في صحيح امام مسلم لكن ستجد أيضا احكام أخرى لاناس الناس الله والسلام عليهم العافين لا ينظر الله اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم منهم المستكبر شيخ نزان وجواد وجواز, وجواز مستكبر وملك كذاب يبقى هنا الثلاثة لا يأخذ منها مفهوم ان بعد الثلاثة دول ان غير الثلاثة دول ما في لا وإنما بيذكر هنا نوع لكن ما تاخدش من العدد ده ما تاخدش من العدد ده مفهوم وضح الكلام لأن ورد أيضا في صيح مسلم لا يحل امرأة التوقن بالله والهوم الآخر أن تسافر مسيرة ثلاثة أيام يبقى في رواية ثلاثة أيام واختلاف الروايات ده الإيه؟ يعني لماذا اختلاف الروايات؟ النبي عليه الصلاة والسلام يكون جالساً أمامه فلان وفلان وفلان فيسمع منه الحديث يوم وليل صحيح؟ ثم ينزل حكماً آخر فيسمعه غير الذي سمع الحديث الأول فيكون مثلاً ثلاثة أيام واضح فيسمعه الصحابي الذي لم يسمع الحديث الأول فهذا الصحابي سمع هذا الحديث لم يسمع الأول والصحابي الأول سمع الحديث الأول ولم يسمع الثاني ولكن ينقلاني الجميع إلى التابعين ثم بعد ذلك يصل إلينا نحن الأحاديث بالروايات عشان كده بيقول لك الحكم لا يستقل بحديث واحد ولكن يصلت النصوص بعضها على بعض فتأخذ منها مجمل, الإيه؟ مجمل الأحكام لأن ما زال النبي حي فالأحكام ما زالت تنزل عليه عليه الصلاة والسلام يبقى منفعش أنك تقول يوم وليلة أو ليلة أو ثلاثة ليال. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر ليلة وذكر يوم وذكر يوم وليلة وذكر ثلاثة أيام فمنفعش تاخد منها أن بعد ده يكون قصر أن بعد ده يكون قصر ده أولاً الأمر الثاني للحديث لا يساق ما سيق أصلاً في مسألة أن بعد ذلك يقصر وإنما الحديث سيق في مسألة أن المرأة إذا سافرت إنما ينبغي أن يكون معها أن يكون معها محرم أن يكون معها أن يكون معها المحرم فلا يجوز لها أن تسافر إلا ومعها لي إلا ومعها محرم أما مسألة السفر نفسه هل فيه يأخذ منه حكمة أن بعد ذلك لا يقصر فيه الجواب الجواب لا ليس في هذا الاستجلاب وإنما فيه أن المرأة إذا سافرت ينبغي أن تأخذ معها أن تأخذ معها محر أما أنه في في مسيرة يوم وليلة بعد كده يقصر الجواب؟ الجواب لا ليس فيه الاستدلال ده ده إحنا عندنا يوم وليلة ده؟ يوم وليلة إيه؟ ده في ست سعب تروح اليابان مفهوم الكلام؟ فهل يجوز إنها مثلا دلوقتي تروح اليابان وتيدي ما اخدتش يوم وليلة هل لا تاخذ نوعها محرم؟ الجواب؟ الجواب هو لا لذلك النبي عليه السلام أطلق الكلام في رواية مسلم لا يحل الامرأة تؤمن بالله اليوم الآخر أن تسافر بغير ذي محرم منها أن تسافر ما ذكرش ايه؟ ما ذكرش هنا قيد صح الكلام؟ وانت عارف ممكن تقول لي طب ما يحمل المطلق ده على مقيد الايام ما ينفعش ليه؟ لان ما ينفعش انك تحمل المطلق على اكثر من قيد يبقى النبي عليه السلام اطلق الكلام يبقى ما ينفعش تاخد منها حكم ده لان الشرع قرن ان اسم السفر مكرون به مكرون بالقصر النبي عليه السلام قصر فين في زي الحلايفة في زي الحلايفة خلاص طيب زور الحلافة دي بعيدة عندنا بيوم وليلة ولا ليلة صح الكلام كده ده زور دي انت ده تكسب عشر ريال مفيش خمس دقايق عشر دقايق الدنيا كويس تروح هناك صح الكلام وتروح تشترك شوية طمر وترجع ده لأنه كان عندهم اسمه اسمه سفر اسمه سفر واضح الكلام كده افهم <مسؤال> بقى دي المساله من هنا تفهم ان علم الاصول يبين ان الاسلام صالح ومصلح لكل مكان لان لو قلت يوم وليله طب ده هنا الايام دي ان ممكن الانسان يسافر ده يوم وليله ده يروح فين ده يلف بقى لك العالم كله يوم وليله لو معاه مثلا حاجه خاصه كده طياره خاصه زي بتاعه الشيخ محمد عريس كده, <مع في العالم> كده> يبقى ما يصحي الاستدلال منه بأنه بعد مسيرة يوم وليلة أن يكون هناك قصر لا ما سمي سفر عند قوم فهو يقصر فيه, يقصر فيه الصلاة قال باب يصلي المغرب ثلاثا في السفر يبقى تأكيد من البخاري بأن المغرب حكمه خاص لا يقصر فيه العبد ويصلي, ويصلي ركعتين ذلك كان بعض الشيوخ من الإخوة بيصلي في السفر كل الصلوات حتى المغرب يصلي بركعتين نفهم طيب ده ما ينفعش واللي ما ينفعش ليه مش قصر, مش قصر الصلاة فين وفين بقى لما فهم وبين له الإين النصوص والأحاديث حديث عائشة لأن قصر الصلاة ركعتين ركعتين إلا إلا المغرب ثم هاجر النبي عليه الصلاة والسلام فزيد في الحضر وترك صلاة السفر على على الأول إذن المغرب خارج عن إيه؟ عن مسألة الركعتين قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيت النبي عليه الصلاة والسلام إذا أعجله السير يؤخر المغرب فيصليها ثلاثا ثم يسلم ثم قلم يلبث حتى يقيم العشاء فيصليها ركعتين بدأ اسمه جمع تأخير هذا جمع لكن خد بالك هل الجمع في الصلاة على الإطلاق ابن عمر بيقولي كان النبي إذا أعجله السير يعني في مشقة مثلا ولا حاجة فكان النبي على الشمس يجمع لذلك في الوازل ترميدي كان النبي على الشمس إذا جد به المسير يعني كان في مشقة في المسير زي مثلا دلوقتي أنت المطار بتاعك هيطلع من برج العرب في سكندرية الطيران طالع من هناك في سكندرية الطيران طالع الساعة كم الطيران دي طالع الساعة 2 الضهر هل لك أن تصلي الظهر ركعتين ثم بعد ذلك تقيم وتصلي العصر ركعتين اللي هو جمع التقديم الجواب الجواب نعم ليه هنا في مشقة هنا في مشقة ده عليست عبال ما نطلع مش عارف ايه ويوعد كراسيك والكلام ده وعبال ما وصل يبقى هنا في مشقة يبقى أنا هنا بجمع يبقى وقع هنا المشقة لكن انا رحت في البلد الفلاني وقاعد فنده خلاص والأذان بيؤذن في وقته هل أجمع؟ الصحيح لا لأن ابن عمر قيد الجمع كان إذا جد به المسير جمع النبي عليه الصلاة والسلام لذلك دير ويت الإمام الترميزي يبقى هنا جمع النبي عليه الصلاة والسلام بين المغرب أخر المغرب إلى أمر العشاء جمع النبي عليه الصلاة والسلام متى؟ إذا جد به المسير الناس قعد في البخيرة رايحين الحجة و رايحين العمرة في البخيرة انت قاعد في الب... بتاعها تقعدك اسمها الكابينة انت قاعد في الكابين جاء وقت الظهر يبقى الاصل ان احنا نصلي لان الاصل ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ده الاصل جاء العصر الاصل ان احنا نقوم جاء المغرب جاء العشاء جاء الفجر وهكذا لكن يجي معه لك احنا في سفر نعمل ايه نجمع الاصل لا السفر ليس فيه الجمع على على الاطلاق وإنما مقيد بالإيه بالمشقة وانت لأ ما فيش مشقة إنت قاعد عمال تأكل وتشرب وتلغ كلام ده صحيح وشوية شاي وتعيد لك على مش عارف فوق السفينة مرة أو تحت السفينة مرة وعملت لفلي طب إنت إيه المشقة اللي هنا يعني إيه المشقة اللي فيها قال فيصليها ركعتين ثم يسلم ولا يسبحوا بعد العشاء يعني إيه لا يسبح بعد العشاء؟ لا يقولش الأذكار صح? لا لا يسبح يعني لا يصل النافلة لا يصل السنة مش بعد العشاء في ركعتين؟ سنة صحيح النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يسبح في لا يسبح في سفر كما قال عبد الله ابن عمر يعني لا يصل النوافل في سفر قالت عائشة إلا ركعتين الفجر و... والوتر كان النبي لا يدعهم في سفر ولا في حضر ركعتين الفجر و والوتر لوقيام الليل قال ولا يسبح بعد العشاء حتى يقوم من جوف الليلة يبقى هنا النبي على السلام ما كانش بيصلي سنة العشاء لكن كان بيقوم كان بيقوم الليل يبقى هذه سنة لذلك قال النبي على السلام ولو كنت مسبحا لاتممت لا رأى أناس يصلون السنة النوافل بعد الظهر وبعد العصر وبعد المغرب وبعد العشاء فقال ما شأن هؤلاء قالوا يا رسول الله يسبحون يعني بيصلوا نافلة قال لو كنت مسبحا لا أتممت ده أصلا السفر هنا إيه كان عارضا فخفف رب العالمين عن العباد فصلوا إيه ركعتين يعني يخفف عنك الفريضة ويأمرك أن تصل لنافلة صحيح قال لو كنت مسبحا لا أتممت قال عن جابر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي التطوع وهو راكب في غير القبلة وهذه تكلمنا عليها بأن صلاة النافلة التطوع هذه لا يشترط فيها أمر الإيه؟ لا يشترط فيها أمر الاستقبال القبلة يعني لو صليت العشاء مثلا والعربين مستنيني برا ومستعجلين جدا ممكن أصلي نافلة فيها الجواب جواب. نعم بعض العلم قال إيه؟ استقبل القبلة الأول سمى بعد ذلك يصلي بقى إيه حيث توجهت به العربي يعني نقول له مثلا إيه خالد تعال على القبلة وهذا أصلاً لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث عبد الله بن عمر عند أحمد النسائي قال رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يصلي على حمار يصلي على حمار والقبلة والقبلة خلفه وهذا أيضاً حديث أنس قال عن أنس رضي الله عنه أنه صلى على حمار ووجهه عن يسار القبلة فقيل له تصلي لغير القبلة فقال لولا أني رأيت رسول الله فعله لم لم أفعله يبقى هنا أنس عمل شيء مهم جدا تستخدمه أنت في أيما ردود إن أنكر عليه صحيح يقول له بتصلي لغير القبلة قال أنا شفت النبي عليه الصلاة بيعمل كله خلقتنا عايز كلام كتير يبقى أي إنسان ينكر علينا أنت تعمل لي كذا؟ رأيت النبي على صلام فعل ذلك نقل النبي على صلام فعل ذلك صح عن النبي على صلام أنه قال ذلك خلاص أي إنسان يقول لك ال être bundle النبي على صلام فعل ذلك طيب من سبقك النبي على صلام؟ يا فعل ؟ من سبقك قبل كذا ؟ النبي هو هو أنت؟ من تفهمك؟ يعني trailer! روى ال الامام البخاري أن فعل. يقول لي من سبقك؟ النبي على صلام فعلي يعني velmi روا الأمام البخاري من سبقك؟ هو وأنت يا ابني ما تفهمك؟ هو البعيد بيفهمش بقولك النبي عليه الصلاة والسلام قال كذا وكذا فبيقول لأنا لأ صلق قال لولا أن رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك لما فعلك خلاص قال من لم يتطوع في السفر دبر الصلاة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال صاحبت النبي عليه الصلاة والسلام فلم أره يسبح في السفر لم أره ما ألش نهى يبقى اسمها سنة تركية تركي تركي لم أره يسبح في السفر وقال الله جل ذكره لقد كان لكم في رسول الله أسوة أسوة حسنة بيحتج هنا بالإيه بالسنة الترقية أن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل ثم قال باب من تطوع في السفر في غير دبر الصلاة وقبلها قال عن عامر بن ربيعة قال أنه رأى النبي صلى صل الصبح بالليل في السفر صبح بالليل التي هي قيام الليل نافلة الليل على ظهر راحلة حيث توجهت به يبهز دليل أيضا على أنه تسكت القبلة قال الجمع في السفر بين المغرب والعشاء وهذا ذكرناه في حديث ابن عمر قال إذا لم يطق قاعدا صلى على جنب حديث عمران ابن حسين أن الإنسان إذا كان مريضا ما يستطيع أن يصلي قائما يصلي قاعدا إلا من يستطيع قاعدا فيصلي على, على جنبا لأن الصلاة ذات أقوال وأفعال أختم بها هذه المسألة الصلاة ذات أقوال وأفعال إذا سقطت الأقوال بقيت, بقيت الأفعال ما يقدرش يتكلم ما لكن يقدر يقف ويفعل لكن إذا سقطت الأفعال العبدي مثلا نسأل الله العافية واحد مثلا مشلول مشلول تماما يقدرش يتحرك تماما صباح دماغش يتحرك الخلاص كدا فييجي مثلا بعض الناس طيب يصلي ازاي يقول لك يصلي بعنين يصلي بعنين او مثلا ناس الله العافية بيعرف يحرك ايده فيقول لك يصلي بصبع كده يركع كده يرفع كده يزجل ايه ده بقى ايه كلام بقى كده وفي الاخر والله اعلم مفهوم يصلي بصبع يعنيه طيب يصلي بعنين ازاي كده. كده يسجد يعني. كده يركب. حاجات الناس الله عليه وسلم عارفين. خلاص. إذا سقرت الأقوال والأفعال. سقف عنه. العبادة. لا يكلف الله نفسا. إلا وسعها. إلا ما آتاها. مفهوم؟ لزاكم ضخيرة. نكمل بعض الأشياء إن شاء الله.